ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا داكم دحوة من الأرض إذا مَا إِذَا قُمْتَ وَثَمَّنَ الْحُبِّ إِذَا أَمْسُتَ خُرُوجٌ وَلَنْ قُمَّا هُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَعَنْ كُلِّ مَثَلٍ وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم Oh, my God.